ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأن فاللؤلؤ المكنون جزاء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 مُقُود وَظِلّ مَمْدُود وَمَاءٍ مَسْكُوب وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وَسُلَّتٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَقْحُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصبون على الحث العظيم وكانوا يقولون ا اذا متنا وكننا ترابا وعظما ان لَمَّا بَعُثُون أَوْ آبَأْنَا الأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ